بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراع والمستغيق صراع Ooh. 雨 <sighs>